وَإِلَٰهٌ إِلَّا ٱللهُ ۖ قُلْ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَهِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ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 117. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الله لعلكم تفلحون 118. قالوا أجئتنا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 ذَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ في عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَأْثُمُوا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 نَبِذَ الَّذِي آمَنْتُ بِكَافِرُونَ فَأَقَرُ النَّاقَةُ وَعَتَ وَأَمْرُ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْ ثَمَرَةٌ وَجَفَّتْ تولوا عنهم وقال يا قوم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي وانا نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وَلُوطًا إذ قالَالَ لِقَوْم تَأتُونَ الفَاحِشَةَمَا سَبَقَقُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العلَمين إِكُم لَ تَأتُونَر جَلَ شَْوَةَ مِن دُونٍ النِسَ بلَلْ الأأَنتُم قَوم مُسّفُون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 رَنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ خَصْمُ شُعَيْبًا أَلَا يَعْقِلُونَ قد اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ